بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نفسه في نهايه بعد والله الثالث اي من اقسام لا والله الثالث النافيه غير العامله والنافيه غير العامله ولها ثلاثه انواع عاطفه جوابيه غيرهما فالعاطفه شرك في الاعراب جل المعنى وتعطف بعد الايجاب نحو زيد يقوم زيد لعور وبعد الان نحضر زيد لعور وبعد النداء يا زيد لا عمره نص على ليس بها زعما سعدان العطف الى على ونادى ليس من كلام العرب ولا يعطف بها بعد نفي ولا نهي والمعطوف بلا اما وضع اما جمله لها محل من الاعراب نحو زيد ان يقوم ولا يقعد قال بعض النحويين ولا يعطف بها فعل ماضي على ولا فعل ماضي على ماضي لا يلزم الطلب لا تقول قام زيد لا قعد لا قعد يعني قد يحتمل النهايه دعا لا قعد لا عليه بالا يمكنه الله من القعود وقال غيره ما جاء من نفي لا للماضي, قبل للماضي قليل يحفظ ولا يقاس عليه وقال بعض النحويين قال زيد لا قعد اذا قرينت به قليلا تدل على انه اخبار لا دعاء ومنع قوم العطف بلا على معمول فعل الماضي. نحو قام زيد الله عمرو الصحي جوازه قال عمرو القيس كأن دثارا حلقت بلبونه عقاب تنوفى لا عقاب القواعلي طيب ودثار هذا راعي إبل عمرو القيس واللبون النوق ذات الألبان تنوفى اسم قبل و القواعد اسماء القبال قواعد قال واذا واذا وقع بعدها جمله ليس لها محل من الاعراب لم تكن عاطفه ولذلك يجب تكرارها في نحو لا زيد قائم زيد قائم لا عور قائم ولا بشر ولا بشر لان الجمله مستانفه ولذلك يجوز الابتداء بها قال والجوابية نقيضة نقيضه نعم قول لا في جواب هل قام زيد هنا عبث مناب جملة حرف جواب وزعم ابن طلحة الكلمة الوحيدة وجودا وتقديرا تكون كلاما إذا نابت مناب الكلام نح نعم الصواب أنها ايش؟ تدل تدل على الكلام ولا هي نفسها كلام وليست نائبه عن الكلام قال ولا في الجواب وهو فاسد وانما الكلام هو الجمله المقدره بعد نعم وبعد لا فنعم ولا على ماذا تدل على جمله مقدره على تقدير جمله وليست لا نعم ولا هما الكلام لا انما يدلان على كلام يدلان على الجمله المقدره التي تبعث كلاما ان شاء الله نزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين